الحمد لله صاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا موصل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبده اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد يومك الجد الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه بتقادير الامور وقدر مقادير الخلائق واجا وَقَسَمَ بَيْنَهُم مَّعَايِشَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَهُوَ الْمَوْلَى النَّصِيرُ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إله تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لها right? Okay. وقال له غفور شك في مسند الامام احمد وعند الامام الدائم باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن بويده عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقراوا سوره البقره فَإِنَّ اخذها بَرَكَةٌ وَإِنَّ تركها حسره ولا تستطيعها البطله قال ثم سكت ثُمَّ ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرا الْبَقَرَةِ وَآلِ وال عمران فانهما الزهراوان وانهما يَوْمَ يوم انهما غمامتان او غيايتان او في رقان طير الصلاف عن صاحبه في كما اتخذتني في الدنيا صاحبا فأنا صاحبك كذلك في الآخرة. أنا صاحبك القران الذي أضعتك الهوان، يعني حملتك على الصيام، وأسهرتك الليل، يعني حملتك على القيام، كلتا. سنة. هذا قدر زائد غير مكتوب في كتابه سيقول يا ربي لما هذا أو لماذا هذا سيقول الله جل وعلا بأخذ ولدكما القران القرآن فإن أجر القرآن غير لازم بل هو يتعدى لصاحبه يتعدى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسب أبيه فلذلك أجر القرآن أجر المتعدد يقول بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال لهم اقرأ ورق وفي رفض وصعد في درجات الجنان فإن أجرك أو منزلتك عند اخر آية تقرأها ورد عند الإمام التالي من حديث أرمي المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن عدد درجات الجنان بعدد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيانة يأتي القرآن الله جل وعلا تاج الكرام فيقول ولئن ذلك من انفع الامور الى القلب ان تتدبر كتاب الله عز وجل اسال الله جل وعلا ان يجعلني وليا من اهل القران أقول قولي هذا واستغفر الله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واكتفى اثرابه الى يوم الدين اما بعد قال الله جل وعلا ان الذين ياتون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه يرجون تجاره لن تبور فحسن الله جل وعلا على اقامه الصلاه وشهر رمضان هو شهر القيام قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه فيحسن المرء على صلاه القيام وليحافظ على الصلوات في جماعات فلا يضيع الجماعة وإن كان قبل ذلك مفرطا فهلم فهلموا إلى الله عز وجل وأقبلوا عليه فإن العبد إذا أقبل على الله عز وجل شكرا تقرب الله عز وجل إليه ذراعا ومن تقرب إلى الله عز وجل ذراعا تقرب الله عز وجل إليه باعا ومن اتاه يمشي اتاه الله جل وعلا هروله وهدد بهم على عظم الاجر فكلما اقبل العبد على الله بعمل صالح فان الله جل وعلا يقبل على عبده بالرضا والسلاح والتوفيق وقد صفت الشياطين في رمضان وصفت القلوب الله جل وعلا يقبل عليه. وأضرطه مما أمورا كثيرة يدفع الله جل وعلا عنه مكان مرضا طابة ربنا تصيب العبد فبسبب الصدقة الصدقة في سبيل الله لا لا لا. فكان صلى الله عليه وسلم لا يرضى احد ابدا حتى جاءه رجل والحديث في صحيح مسلم فساله فاعطاه غنم بين جبلين قيل انه صفوان ذهيمى بل ثبت ذلك في بعض الروايات فاعطاه غنم بين جبلين قال هذا كله لي قال نعم خذه فتعجب الرجل وذهب الى قومه وقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا خاصه في اوائل الدعوه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر مالا ابدا فلا ياتيه سائل الا ويعطيه حتى جاءه سائل فلم يجد ما يعطي فاقترض له النبي صلى الله عليه وسلم شوف السخاء والكرم اقتراض له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا له سائل فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ابن الله ما أمرك بهذا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة فقال يا رسول الله المسافة ولا تخشى من ذي العرش إقلالا لا تخف فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهلل وجهه بهذا المرد لا تخشى من ذي العرش إقلالا تدبر كذا العبارة لا تخشى يعني لا تخاف من ذي العرش أي الملك شوف الصحابي الفصيل قال لا تخشى اذا انفقت من الملك والملك خزائنه ملاى لا تفنى ابدا ولا تبين ان يقلل عليك وان يغيظ عليك في الرزق ابدا فقال صلى الله عليه وسلم بهذا امر اي ان هذا الصحابي قد وفق لما امر رمي به النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام إننا في أيام ضاقت فيها الأمور على كثير من ملك كرام نعم قد ضاقت فيها الأمور فشربوا من مال طيب فيها كان فيها ما طيب عنه ان لم يخرج صلى الله عليه وسلم من المسجد فيظهر الحديقه فياكل من ثمارها ويشرب من مائها الطيب شوف الكرم الله فكانت تلك الحاله من احب الاموال الى ابي طلحه رضي الله عنه مقابل المسجد النبوي ومليئه بالخيرات والبركات وابره ما فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها فلما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا المر حتى تنفقوا مما تحبون فذهب ابو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحب اموالي الي غير حاء فخذها فإني قد جعلتها لله عز وجل أرجو خيرها وبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة ذاك مال صالح ذاك مال صالح ذاك مال صالح وغر أن تجعلها في أقاربك وبني عمومتك وتلك مسألة مهمه فإن الصدقة على فالاقارب صدقه وصله <تصفيق> وابدا بالاقرب فالاقرب من ذوي الحاجات لا شك ان هذا احب إلى الله عز وجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وارى ان تجعلها في اقاربك وبني عمومتك ففعل ابو طلحه رضي الله عنه وأرضاه بل اعظم من ذلك واختم خطبتي ما ورد عند الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى بسنة حسن أن رجل كانت له نخلة في بعض الروايات كانت له نخلة بين حائطه وبين حائط رجل أو بين يتيم سأراد أن يبني هذا الرجل بيتا فعاقت النخلة بينه وبينه البناء في بعض الروايات أراد أن يشتريها فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلانا له نخلة بيني وبينه وأريد أن أبني بيتا فمرهم أن يعطيني النخلة أو أن يبيعني اياها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بعد أن استدعاه أعطهم نخلة فقال الرجل لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطهم نخلة ولك مثلها في الجنه نحن نخله في الجنة لبالتأكيدها تكون في الجنه يعني بنخلاتك هذا ستسعد سعاده الآشقاء بعدها ابدا فقال الرجل لا فقال صلى الله عليه وسلم كما في احدى الروايات هذا ابخل الناس هذا الرجل ابخل الناس وفي المجلس من الصحابه من ينتظر مثل تلك الفرس وقيل ان الرجل غضب لانه قد شقي للنبي صلى الله عليه وسلم في ماله سبب غضب يعني في ماله فلما سمع ذلك احد الحاضرين من الصحف الكرام وهو ابو الدحداح رضي الله عنه وعرضاه ذهب الى الرجل في بيته وقال اتعرف حائطي الفلانيه كانت معروفه يعني فيها ستمئه نخله. وفيها بيء لأبي النهداع يسكن فيه حديقة بقى. فقال نعم عزو فقال خذ الحديقة أو خذ الحائط وأعطني النخله سأشترم فيك النخله بحائط يرقب الرجل حتى لا يترقب فقال نعم بعتك إيانا فذهب الرجل إلى بيته وقال لمراجه يا أم الدهداح اخرجي اخرجي يا أم الدهداح فقالت ماذاك قال لقد أقربت الحديثة اشتريت النقلة وهي لليتي يوم الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عفق راح عفق بالفتح أي نخيل كم من عفق راح وفي لفظ رداح لأبد دهداح في الجنة يعني لا نخلة ولا نخيل بل أشار في الجنة. فعلينا إخوة الكرام أن نحرص على النفقة في هذا الشهر المبارك، وان نواسي إخواننا حتى يشعر الجميع بالكفاية ويشعرون بالسعادة فلا نترك بيتاً من بيوتات المسلمين جائعا وأنت تشعر بالشبع بل علينا أن نتكفل بجميع إخواننا انسف ينفط عليك ويضارك لك في مال اللهم انزل علم النافع وقلبا خاشعا وعلما على ولا الصابر اللهم اصغر عوراتنا واغروعاتك اللهم من بين ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن صوتنا ونعوذ بعظمتك انه غتال من تحتنا اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان واجعلنا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل المؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات وارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والبحن ما ظهر منها وما بطل اللهم اجعل اسرائيل امينه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وان اصل الصلاه